واذكروا اذ جعلكم خنفاء من بعد عاد وبوؤاكم في الارض وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين